وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون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 وَأَرْسَلْنَا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وَمَا وما لَهُ له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ ربك هو يحشرهم إِنَّهُ حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون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 قال هذا صراط علي مستقيم إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جهنم لموعدهم أَجْمَعِينَ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين الا امراته قدرنا إنا لمن الغابرين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 واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسْبِيلِ الْمُقِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَأَنتَ مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا مُبِينٍ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 ta ya'tiya kal